قال المؤلف يجباني على المسلم الحر المسلم هو من أتى بأركان الإسلام الخمسة من أتى بأركان الإسلام الخمسة هذا هو المسلم من حيث كمال الإسلام وإلا فبعضهم يرى أن من أتى بالشهادتين فهو المسلم وبعضهم يضيف الى الشهادتين الصلاه لان الصلاه من تركها بالكليه فهو كافر فلذلك الصلاه والشهادتين هي التي او هما اللذان يجبان من الاركان الخمسه او يكفر من تركهما عفوا يكفر من تركهما من الاركان الخمسه بخلاف الحج والصوم والزكاه فان من تركها تكاسلا فانه لا يكفر فانه لا يكفر وانما الكفر يكون في من ترك الصلاه بالكليه تكاسلا فاذا المسلم هو من اتى بالشهادتين واتى بما يكفر به تاركه من اركان الاسلام حتى يخرج من خلاف فقد يدرج مع الزكاه على خلاف المشهور وكذا الحج وغيره الصوم فهذا هو المسلم فخرج بذلك الكافر الكافر لا يجب عليه لا يجب عليه الحج إذن نفهم ان الاسلام هنا شرط من شروط من شروط الحج المؤلف هنا الآن بدأ يشرع بالشروط على المسلم لكن هذا الشرط هل هو شرط وجوب أو شرط صحة نحن قلنا مرارا إن الشروط تنقسم إلى قسمين شروط وجوب وشروط صحة وقد يكون الشيء احيانا شرط وجوب فقط وقد يكون احيانا شرط صحة ونطبق هذا على ما يذكر المؤلف أما الإسلام فاختار جماعة أنه شرط شرط وجوب أنه شرط صحة أنه شرط صحة وليس شرط وجوب لأنه يجب على الكافر لأن الحج يجب على الكافر. لماذا؟ يقول لأن هذا مبني على مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم ليسوا مخاطبين كما مر معنا في أصول الفقر لكن نقول إن قلنا إنهم مخاطبون فيكون الإسلام شرط ايش شرط صحة شرط صحه شرط الصحه هو واجب على الكافر هو واجب على الكافر يعني واجب عليه ان يسلم نعم ويحج لاجل ان يصح لكن نقول ان الصحه هنا ملتزمه مستلزمه للوجوب فكيف نوجبه وهو لا يصح منه كيف نوجبه عليه وهو لا يصل لاننا ذكرنا ان نتيجه مساله الكفار المخاطبين هو في الاخره وأما في الدنيا فمهما اتوا بافعال الاسلام نعم فانه لا يكون مسلما حتى ياتي بالشهادتين وينوي هذا الفعل او ينوي الدخول في الاسلام فاذا الاسلام هنا شرط صحه ووجوب فهو لا يجب على الكافر